إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يدت بهك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أهي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لا إن أكله الذئب ونحن عصبة إننا إذا اللخاسرون فلما ذهبوا به وأدمه أهي يدعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ورأوا أباهم عشا أي بكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وداء على قميصه بد من كذب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 إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. حبا إنا لنراها في ظلال مبين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 ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السدن اأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سلطان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 قضي الأمر الذي فيه وَقَالَ وقال للذي ظن أنه ناد منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين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 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي ندى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عداف وسبع سنبلات خضر وسبع سبلات خضر وأخرى بسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما داءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم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 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغهب وأن الله لا يهدي كيد القائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم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 نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أدر المحسنين ولأدر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدقلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون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 فَلَمَّ أَتَوْهُمْ وَثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَنْ أَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدُخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُو هُمْ مَا كَانَ يُنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إلَّا حَادَةٍ إلَّا حَادَةً فِي نَفْسِ عَقْوَبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا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 ثم أذن مؤذن أيتها اللير إنكم لسادقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم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 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال ما معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون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 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شاهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون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 إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ما سنا وأهلنا الضروء دئنا ببغضاء مزداة، ودئنا ببغضاء مزداة، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وده أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أدمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم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 وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السدن وجاء من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء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 وَكَأيِّمَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أكثَرُهُم بِاللَّهِ إلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاضِبَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَتَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا داءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المدرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثه يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم